يقول الشاعر اللي فل جزيره ود والمطلوب كلام من ضمير يوم عدا فوق مرقبه الا يا دولة الطاغوت هاكم مني المكتوب طلبتونا وحن الكم بعون الله طلبتي والون صار ما نصرتم سلم منكوب ركعتم عند بوش وحطكم من تحت شرابه وقفتم ضدنا واللي يوقف ضدنا مغلوب سود في المعارك ما نخاف الموت ونهابه عشقنا الموت اشق تولى في هوا محبوب صار بيد الجزيرة شمر والحور خطبة تعركنا لهلي والدنيا. وعفنا الأكل والمشروب بعد شفنا الجموع الكافر أهل الدين نهابه نخوض الحرب لين الله يرجع مجدنا المسلوب يشوف الكفر من عزة الإسلام وإرهابه وعدنا النصر حتى لو تحالفته بكل شعوب وعدنا الواحد اللي وثق المعاد في كتابه واقسم بالذي لا اله غيره الذي لا إله غيره بالذي لا, إله غيره, بالذي لا إله غيره ان دماء اخواننا لن تذهب سدى باذن الله على ترابك يا مواقيعه الهلول سلول وإن وان غدا لناظره لقريب فيا اسود جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم اصبروا على ما أقامكم الله فيه واعلموا أن الله مدناكم إلا وهو يريد بكم خيرا.